bismillahirrahmanirrahim Bismu Bismu Bismu الناس من الظلمات إلى الى صراط العزيز الحميد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض Amém. Oh, well, فَرُتُمَّ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى 119. فلم يأتكم من قبلكم قوم نوحي وعالي والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم وآيهم وقالوا, وقالوا لفضيله <تصفيق> الدكتور قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكنهم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان وَعَالِمُ اللهِ فَلْيَسْتَووا كَانَ وَمَا لَنَا هذا لا سبل ما فَعَلَهُ وَاجِفًا لِيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ ولقد جاءتكم من أرضنا the مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاص. لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيث لم تر أن الله خلق السماء God. فقال الضوء Ej, تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وطرعها في السماء تؤدي <تصفيق> أكلها O ja mam أرسل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتت من فوق الأرض ما له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 فإن مصيركم إلى النار الذين آمنوا لفضيله الدكتور محمد قم <تصفيق> السماوات الكفار واذ قال ابراهيم رب جعل هذا البلد امنا أَنَّى أَنْ أَظُلَّ رَبِّ إنهن لَنَكَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَامْتَحِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عصاني فَإِن ك <تفتحد> غفور <تصفيق> رحيم رَبَّنَا ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة Malum Oh فيقول الَّذِي أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنوا ثم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكروا الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله لَيَنْتَوَعِيدِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عزيز ذو يَوْمَ دل الأرض, الأرض وبرزوا لله الواحد القهار وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا وطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليأ وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا وليذكر أولو الألباب